بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه تروح إليه في يوم كان مقداره كان مقدرا ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما تَكُونُ السَّمَاءُ كَلَمَمٍ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَعِهْنٍ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيناً يُبَصَّرُونَهُمْ يَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء فدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى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 طريقه هلوى اذا مسهم الشر جزوعا واذا مسهم الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاه اندائمون والذين في اموالهم حق معلوم وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ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 لَا نُغَيِّرُ مَا لَهُ مِن فَمِنْ بَتَغَاوَرَا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ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 ثَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّادَّةٍ وَقَسَمُوا بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ من الاجداد صراع كأنهم كأنهم الى نصب يفضول خاشعه الناس صارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدوا يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُسُبٍ يُوفِضُونَ خاشعةً أبصارهم ترهبهم ذلة